بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد ي الله ب ن ي ح ي ى رحمه الله وحدثني عن مالكين عن نافع أ ن عبد الله ب ن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل ك ل ا م ا فرجع إ ل ي ه عبد الله ب ن عمر فقال له إ ذ ا سلم على أ ح د ك م وليشر ه و ي ص فلا يتكلم ل ي و ي بيده قال ع ب ي د الله ر حدثني م ه الله ح عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ض ي الله عنهما مر على رجل يصلي فسلم عليه قالوا هذا فيه دليل على جواز السلام على المصلي وهذا يدل له من المرفوع ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني ل ح ا ج ة ثم أ د ر ك ت ه وهو يصلي فسلمت عليه ف أ ش ا ر إ ل ي فلما فرغ دعاني ثم قال إ ن ك سلمت علي انفا و أ ن ا أ ص ل ي قالوا فلما لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ج ا ب ر تسليمه عليه دل ذلك على جواز التسليم على المصلين ولما كان الجواب رد السلام لا يكون كلاما إ ن م ا إ ش ا ر ة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر المانع الذي منعه من أ ن يرد كلاما من أ ن يرد السلام كلاما لكن هنا م س أ ل ة قال ابن عبد ا ل ب ا س رحمه الله أ ج م ع العلماء على أ ن التسليم على المصلي ليس بواجب ولا ب س ن ة يقصد بقوله ولا بسنه ولا, ولا مستحب أ ج م ع العلماء على أ ن التسليم, التسليم على من يصلي ليس بواجب ولا بمستحب وهذه م س أ ل ة ينبغي أ ن يتفطن لها كثير جدا من السامعين ل أ ن ن ا نرى أ ن كثير من الناس يحسبون أ ن التسليم على المصلي سنه فتراهم اذا دخلوا المسجد والناس في ص ل ا ة يرفعون اصواتهم بالتسليم على المصلين فيقعون في المحظورين ا ل أ و ل هو رفع الصوت في المسجد وهذا من هي و نعم الثاني هو عد ما ليس بسنه سنه وقد قال ابن عبد ا ل ب ر أ ج م ع و ا على أ ن ه ليس واجبا ولا هو مستحب لكن يعني هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها لكن عندما يقول ابن عبد ا ل ب ر أ ج م ع و ا على أ ن التسليم على المصلي ليس واجبا وليس بمستحبين لم يعطينا هذا ما حكم التسليم على المصلي ن بقي من ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة ث ل ا ث ة أ ح ك احكام م ثلاثة أ أ ه و مباح أ ه و مكروه أ ه و محرم وبكل قول من هذه ا ل أ ق و ا ل ا ل ث ل ا ث ة قال بعض العلماء قال بعضهم هو جائز وبه استفتحت القول في هذه ا ل م س أ ل ة ودليله هذا أ ث ر الباب عن ابن عمر وحديث ح د ي ث مسلم حديث جابر في مسلم وقالت ط ا ئ ف ة ك ث ي ر ة من العلماء لا, يسل لا يسلم ا ل إ ن س ا ن على من يصلي وهؤلاء مختلفون منهم من يرى هذا المنع منع تحريم ومنهم من يراه منع ك ر ا ه ا لكنهم يجتمعون على أ ن ه لا يسلم على من يصلي ويستدلون ب أ م و ر منها ما ر و عبد الرزاق في مصنفه عن جابر رضي الله عنه قال لو مررت على قوم وهم يصلون لم أ س ل م عليهم ومن ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من ا ل ح ب ش ة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ص ل ا ة شغلا ويستدلون بما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود والطحاوي عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في ص ل ا ة ولا تسليم لا غرار إ ل ى نقص ا ل غرار النقص لا غرار في ص ل ا ة أ ي لا ينبغي أ ن يكون النقص في ا ل ص ل ا ة في أ ر ك ا ن ه ا وفي هيئتها ولا تسليم هذه تسليم ر ؤ ي ه بوجهين لا غرار في ص ل ا ة ولا تسليم لا غرار في ص ل ا ة ولا تسليم والمعنى يختلف بحسب اختلاف الاعراب لا غرار في ص ل ا ة ولا تسليم أ ي لا غرار في ص ل ا ة ولا غرار في تسليم أ ي كما لا يكون النقص في ا ل ص ل ا ة لا يكون النقص في تسليم من سلب عليك لا تقل و له وعليك فهذا غرار في ت س ل ي م لا غرار في ص ل ا ة ولا تسليم اي لا غرار في ص ل ا ة ولا تسليم في ص ل ا ة معناه لا تسلم في ا ل ص ل ا ة ولا يسلم عليك في ا ل ص ل ا ة والحديث مروي بالوجهين فهذه معتمدات هؤلاء المانعين وهم يعتمدون أ ي ض ا على النظر يقولون إ ن التسليم يكون ممن ي ت أ ت ى منه الرد أ م ا الذي هو في ص ل ا ة فهو في شغل عن رد السلام ب ا ل ص ل ا ة التي هو فيها ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن في ا ل ص ل ا ة شغلا فهو مشغول عن رد السلام ب ا ل ص ل ا ة التي هو فيها ولذلك لا يسلم عليه وعلى كل حال هو الخلاف متجه و إ ن كان ا ل أ ظ ه ر أ ن التسليم مع المصلي مباح ل ح د ي ث الباب ولحديث ج ا ب ر عند المسلم وما في م ع ن ى ه ذ ا من ا ل أ ح ا د ي ث لكن على كل فليس قول ب أ ن ه مستحب ولا أ ن ه واجب فلذلك ينبغي أ ن يراعى هذا في الدخول على المصلين في المساجد نعم ق ا ل عبد الله ب ن عمر رضي ا ل ل ه ع ن ه م ا إ ذ ا سلم على أ ح د ك م وهو يصلي ف ل ا ي ت ك ل م و ل ي ش ي ر ب ي د ه ف ل ا يتكلم ل يكون رده ل ا على و ج ن ا إ ن م ا على و ج ه ا ل إ ش ا ر ة و ل ي ش ي ر ب ي د ه وقد أجمع أ ص ح ا ب ا ل م ذ ا ه ب ا ل أ ر ب ع ة على أ ن ا ل م ص ل ن ي إ ذ ا سلم ع ل ي ه فرد ب ك ل ا م ٍ مفهوم أ ن صلاته ب ا ط ل ة سواء كان عالما أ و كان جاهلا ف إ ن صلاته تبطل هذا اتفاق من أ ص ح ا ب المذاهب ا ل أ ر ب ع ة قال بعض التابعين يجوز للمصلي إ ذ ا سلم عليه أ ن يرد تسليم كلاما وهذا شذوذ من القول ولعله لم تبلغهم الاحاديث الناهيه يعني حديث ابن س ع و د الذي تقدم لنا هذا الذي هو م ر و ي في الصحيحين عنه رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا فلما رجعنا من ا ل ح ب ش ة سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إ ن في ا ل ص ل ا ة شغلاء وحديث زيد بن أ ر ق م في الصحيحين قال رضي الله عنه كنا نتكلم في ا ل ص ل ا ة كان أ ح د ن ا يكلم صاحبه وهو إ ل ى جنبه في ا ل ص ل ا ة حتى نزل وقوموا َُُ إ لله َ قانتين َ ف َ أ ُ م ِ ر ْ ن َ ا بالسكوت ُُِّ ونهينا َُ عن َ ي ْ الكلام َ لعلها لم تبلغهما اي احد ولكن منهم من يقول ان الكلام المنهي عنه الكلام الممنوع منه هو الكلام الذي لا, يحتاج إليه لا يحتاجه المصلين وليس, وليس رد التسليم من هذا قالوا رد التسليم فرض على كل مسلم سلم عليه كان في صلاه او كان في غيرها ولكن ا ل أ ح ا د ي ث ظ ا ه ر ة في الرد على هذا ولذلك قلنا إ ن ا ل أ ظ ه ر هو طبعا قول الجمهور بانه أ ن ه قول ل أ ة الأربعة إ لا يرد سلاما وقد ورد في كيفيه رد السلام بالاشاره إ ش ر يرد ة قلنا إ ة كيف يفعل ك هكذا ذ ا فعل كيف يفعل في قد ورد في كيفيه ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ر و ه أ ب و داود في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى قباء يصلي فيها فجاءه ا ل أ ن ص ا ر فجعلوا يسلمون عليه وهو يصلي قال ابن عمر فقلت لبلال كيف ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه ويصلي قال فبسط, بلال كفه قال فبسط جعفر بن عون احد رجال هذا ا ل إ س ن ا ن بسط جعفر بن عون كفه فجعل, أس فجعل باطن الكف أ س ف ل وجعل ظهره إ ل ى فوق فكان ا ل إ ش ا ر ة ه ي هذه نعم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إ ذ ا سلم على أ ح د ك م وليشر ه و ي ص فلا يتكلم ل ي و ي بيده ابن عمر رضي الله عنهما سلم على هذا المصلي ورد عليه المصلي كلاما فرجع ابن عمر ينبئه أ ن المصلي لا يصلح أ ن يرد التسليم كلاما لكن لم ي أ م ر ه ب أ ن يعد ي ا ل ص ل ا ة ما معنى هذا ما أ م ر ه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة قالوا يحتمل أ ن ابن عمر رضي الله عنهما كان يراه و أ ي ض ا كان من مذهبه أ ن ه يجوز للمصلي لسلم عليه ان يرد كلاما كما تقدم لنا وكما لنا ذكرت لكم أ ن ه قول لبعض التابعين ف قالوا لعل ابن عمر لعل مذهب ابن عمر هو هذا أ ي ض ا وهذا عندي بعيد لماذا ل أ ن ه لو كان هذا مذهب ابن عمر لما عاد إ ل ى الرجل يمنعه من أ ن يرد كلاما ويخبره أ ن الرد يكون إ ش ا ر ة لو كان من مذهبي ان هذا لا يبطل ا ل ص ل ا ة ف إ ذ ا كيف نقول لماذا لم يرد لم يامره ب إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه كان عالما ب أ ن ه يجب عليه أ ن يعيدها وهذا مشهور نصوص وفي المعلوم ما الكثير الشرع كلام العرب أن الأمر في أن أن بين السامع والمتكلم يطوى ولا يذكر لا ل أ ن ه لم يكن لكن ل أ ن ه معروف عند الجميع من أ ش ه ر أ م ث ل ه هذا ما راه الشيخان عن أ ب ي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال هلكت يا رسول الله قال مالك قال وقعت على ا م ر أ ت ي و أ ن ا صائم فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ر قال تعتقها لا قال فهل تستطيع أ ن تصوم شهرين متتبعين قال لا قال فهل تجد إ ط ع ا م ستين مسكينا قال لا قال فبينما م ك ا ل ن صلى الله عليه وسلم قال ي ف ب نحن كذلك إ ذ أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر العرق والمكتل فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بات انيابه وقال ق اطعمه اهلك انتهى الحديث هل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي ذلك اليوم الذي وقع فيه على أ ه ل ه و و و ووقوع ا ل إ ن س ا ن على أ ه ل ه في نهايه رمضان مفسد للصوب ا ل إ ج م ا ع فلا خلاف في أ ن ه يجب عليه أ ن يقضي ذلك اليوم اليوم الذي أ ف س د ه هذا يجب أ ن يقضيه لا خلاف في هذا ولكن هذا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يذكره معلوم هذا هو فهذا من هذا قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مالك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عبد عمر الله الله رضي ي قال و ل ل من نسي ص ة ف م م يذكرها إلا وهو إلا عبيد الإمام فإذا سلم الإمام الصلاة التي سلم فليصلي ليصلي ثم نسي ليصل الله رحمه الله حدثني عن, عن مالك عن نافعين ان عبد الله بن عمر كان يقول من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا وهو مع ا ل إ م ا م ف إ ذ ا سلم ا ل إ م ا م أ ي ن الجواب يقول ابن عمر من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا مع الامام فإذا سلم، اين جواب من وش ف ه م ت و الا ما زال ما بنت لكم بنت مازال نحن نقول من, من كذا كذا من جد وجد من زرع حصد من خاف نجا إ ل ى آ خ ر ه يقول ابن ع م ر من نسي ص ل ا ة فلم يتذكرها إ ل ا مع ا ل إ م ا م انتقل إ ل ى ا ي كلام آ خ ر ف إ ذ ا سلم فليفعل كذا وكذا أ ي ن جواب من من, من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا مع ا ل إ م ا م ماذا يفعل فلا يقطع جواب الشرط محذوف تقديره من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا مع ا ل إ م ا م فلا يقطع فاذا سلم الامام الى اخر الكلام وضح الان إذا من وهذا من ج م ل ة ما كنا نتحدث فيه ما لم يذكر ابن عمر جواب الشرط لماذا لم يذكره معلوم ما ر أ ي ت م وما فهمتوش ما كل الناس ف ه م و ه من نسي ص ل ا ة فلم يذكرها إ ل ا مع ا ل إ م ا م فلا يقطعها ا وضح ه ذ وهذا قال ابن مالك وهي ق ا ع د ة في النحو والصرف ف ي وفي, الصرف وفي في في في في الكلام كله وحذف ما يعلم جائز حذف ما يعلم جائز وهو كثير في كلام العرب في ا ل ق ر آ ن العظيم في ا ل س ن ة يقول ربنا سبحانه قل أ ر أ ي ت م إ ن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إ س ر ا ئ ي ل على مثله فامنوا ا س ت ك ب ر ت م ان الله لا يذيق ب الظالم اين الجواب أي يا إ خ و ا ن ي هذا الذي أ ق و ل ه لكم دائما و أ خ ص به ا ل ط ل ب ة ط ل ب ة العلوم الشرعيه يجب أ ن تعتنوا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف إ ن ه لا تفهم هذه ا ل ش ر ي ع ة التي اختيرت لها ا ل ع ر ب ي ة وعاء إ ل ا من جهات ة فهم ل ل العربية غ ة طبعا ي س ث م فهم ذ ا ا ي ر ا ل ا ومواطن ل ت والتوقيف ن فإن وما كما قال ابن عباس على ذلك ف ه م و ا شيء تفهموا ل ع ر ب من ك ل ا م ه ا هذا العربي ا ل آ ن ي ف ه م أ ن ه ه ذ اين إ ه قل أرأيته إيه كان إ ي ن هذه من الجوازم التي ت ت ا ج فعل الشرط وجواب الشرط ه اين هو فعل الشرط موجود. أين جواب الشرط لكننا يحول بيننا وبين فهمينا لكتاب ربنا ا ل ع ج م ة التي تسلطت علينا و إ ن كانت أ س م ا ؤ ن ا أ س م ا ء ع ر ب ي ة ولكنها فهومنا غير عربيه اين الجواب إن, ان كان من عند الله إن ان ل ل لا ل ل ه ا ا يهدي ي قوم ظ كل الله ج م التي ب ع د ا هي ليس ت جوابة قوم ل الله أرأيتم من إن كان من عند ك ف ر ت به بني استكبرتم جوابا وشاهد شاهدوا من بني على مثله هذا كلها ليست جوابا. الجملة هي هذه قل إن كان من عند الله إن الله فآمنوا إسرائيل الجملة كان عند من أرأيتم من إن إن ليست يهدي على قل لا قوم ظالمين هل كلام تام ليس تاما في اللفظ لكنه تام في المعنى بدليل ان أ ب ا لهب و أ ب ا جهل وكل أ و ل ئ ك الذين ماتوا مشركين لم يقل أ ح د منهم إ ن هذا الكلام ليس ف ه م ا وليس على لغتنا التقدير قل أ ر أ ي ت م ان كان من عند الله وكفرتم به أ ل س ت م بظالمين إ ن الله لا يهدي ا ق و م الظالمين تم الكلام هنا تم كيف عرفنا أ ن التقدير هو أ ل س ت م بظالمين التذيير الذي في ا ل آ ي ة إ ن الله لا يهدي ا ق و م الظالمين وضح、هذا. هذه ا ل ق ض ي ة التي ذكرت لكم ي عندما ي ع ن أ ح ب منكم أ ن تعتنوا بهذه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة التي صار ت صار منظورا اليها نظرا ينظر به إ ل ى أ ه و ن المنظور إ ل ي ه م وليس هذا حقها علينا ليس هذا حقها ن ا ف ع بن ا ل أ ز ر ق معروفه مسائله لابن عباس في كثير جدا من ا ل أ س ئ ل ة في ا ل ق ر آ ن ما م ع ن ى ه ا هذه يا ابن عباس يقول كذا الم تسمع قول فلان الشاعر كذا وكذا هل تعرف العرب هذا في كلامها أنت أ ن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي ص ل ا ة ف ل م ي ذ ك ر ه ا إلا و هذا و مع الإمام إ ف سلم الإمام ل ف يصلي ا ل صلاه ة التي نسي مع ليصلي ب د ه الامام ا أ خ ر ى ل يصلي صلاة آ ن هذا ع ل إ ا م ثم ذكر أ ن ه نسي ص ل ا ة قبلها لم يصليها قاله ابن عمر رضي الله عنهما لا يقطع لا ينصرف إ ن م ا يتم صلاته مع إ م ا م ه لماذا أ و ل ا حفاظا على ا ل ج م ا ع ة ثانيا ل أ ن ه لا يقطع بفساد صلاته التي هو فيها مع إ م ا م ه لو ا يقطع ل قطعنا بفسادها وهو مضع خلاف ب ن من الفقهاء منهم من يقول هي ف ا س د ة على كل حال هؤلاء لا يرون أ ن ه يتمادى لانه فاسده ولكن لما كان لا ي... عندنا لا يقطع بفسادها قالوا له ت م ا د فيها كما قال ابن عمر رضي الله عنه فاذا سلم من صلاته صلى التي ن س ي و أ ع ا د التي صلى مع ا ل إ م ا م هذا مصل يصلي العصر خلف الامام فبينما هو يصلي ص ل ا ة العصر تذكر أ ن ه لم يصلي ص ل ا ة الظهر ماذا يفعل قال ابن عمر يستمر في ص ل ا ة العصر إ ل ى أ ن ينصرف ا ل إ م ا م ف إ ذ ا سلم من العصر صلى الظهر التي نسيها ثم أ ع ا د العصر التي صلىها مع ا ل إ م ا م وهذا أ ع ن ي أ ن ه يعيد تلك ا ل ص ل ا ة التي يصلاها مع ا ل إ م ا م هو مذهبنا ومذهب الجمهور مذهبنا ومذهب الحنفية والحنبلة الحنفية و قال ا ل ش ا ف ع ي ة لا إ ن م ا هذا الذي كان يصلي العصر فتذكر أ ن ه لم يصلي الظهر ف إ ن ه يستمر في ص ل ا ة العصر مع ا ل إ م ا م ف إ ذ ا سلم صلى التي فاتته وليس, وليس علي ه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة التي صلاها مع ا ل إ م ا م إ ن م ا يعتد بتلك ا ل ص ل ا ة التي صلاها مع ا ل إ م ا م ونحن نستدل بحديث ابن عمر هذا ب أ ث ر ابن عمر صريح جدا على أ ن ه روي مرفوعا الى ن ب ي ص ل النبي ل عليه ه البياقي وسلم قد روى في ن عن ه ا ن عمر ر ض الله عنهما أن رسول الله رسول أن صلى الله عليه وسلم قال صلاة من نسي صلاة فلم وهكذا هو في سنن البيهقي مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رفعه ضعيف والصحيح أ ن ه موقوف على ابن عمر كما هو في الموطع وهذه ا ل م س أ ل ة م ف ر ع ة على م س أ ل ة أ خ ر ى مبنية على مسألة على أخرى وهي هل, الفوائد هل, هل يجب ترتيب الفوائد من فاتته م نسي ن صلواته ف إ ذ ا تذكرها في وقت ص ل ا ة ا ل ح ا ض ر ة هل يجب عليه أ ن يقضي الفوائد مرتبه ة فإذا قلنا يجب الترتيب ا ن يجب م ع يجب يرتب أن الفوائد ويجب أ ن يعيد الحاضره ليصح الترتيب واضح و إ ذ ا قلنا إ ن الترتيب ليس بواجب قلنا بقول الشافعي هذا م س أ ل ه خ ي ا ل الجمهور في ا ل ج م ل ة الجمهور ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ح ن ا ف ي ة يقول الترتيب واجب و ا ل ش ا ف ع ي ة يقول الترتيب ليس بواجب قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله واستدل أ ص ح ا ب ن ا أ ص ح ا ب ه ا ل ش ا ف ع ي ة يقول استدل أ ص ح ا ب ن ا ب أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة ا ل م س أ ل ة عنده ليس فيها إ ل ا النظر قال والمعتمد أ ن ه ا ديون عليه تلك الفوائد ديون والمعتمد أ ن ه ا ديون عليه فليس يجب عليه أ ن يؤديها م ر ت ب ة إ ل ا ب د ل ي ن ظاهر الديون مثلا استدنت من زيد ع ش ر ة واستدنت من بكر عشرين واستدنت من, من خالد ثلاثين هي ديون علي هل يجب علي ان أ ؤ د ي الديون مرتبه هذا هو هكذا يقول النووي يقول هي ديون علي فليس يجب الترتيب الا بدليل ظاهر قال وليس لهم دليل ظاهر وقال وليس إ ن من ص ى هن من صلى تلك الصلوات تلك غ ر مرتبتين فقد فعل ما أمر به من أمر بأن يصلي الظهر والعصر والمغرب لو صلى المغرب والظهر والعصر أمر ما من آتيا بالصلوات به بأن بها يصلي التي ي لكان فقد فعل الصلاة لو صلى ل يجب وصف زائد الوصف الزائد هو الترتيب وليس يجب وصف زائد إ ل ا بدين ظاهر نقول نحن إ ن الترتيب وجه ا دليلنا على ذلك أ م و ر منها ما رواه أ ح م د والترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أ ر ب ع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ثم أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب د ا ل ف أ ذ ن و أ ق ا م فصلى الظهر ثم أ ق ا م فصلى العصر ثم أ ق ا م فصلى المغرب ثم أ ق ا م فصلى العشاء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات م ر ت ب ة النووي والشافعي يناقش و ن ا يقولون هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل على الصواب على الاصح ليست ذاته على و ج و ب لكن نحن نقول نضم هذا إ ل ى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي فهكذا ر أ ي ن ا ه يصلي في الفوائد فنصلي كما صلى ونقضي كما ق د ى م ر ت ب ة كما رتب صلى الله عليه وسلم ومثل ما يدل عليه حديث ابن مسعود حديث أ ب ي سعيد الخدري عند إ م ا م أ ح م د في المسند قال أ ب و سعيد الخدري رضي الله عنه حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله سبحانه وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ا ف أ م ر ه ف أ ذ ن و أ ق ا م فصلى الظهر ف أ ح س ن كما كان يصليها لوقتها ثم أ ق ا م ا ل ع ص ر فصلى ه ا كذلك ثم أ ق ا م المغرب فصلى ه ا كذلك ثم أ ق ا م ا ل عشاء فصلى ه ا كذلك وذلك قبل أ ن ينزل في ص ل ا ة الخوف فكيف ق د ى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة م ر ت ب ة وهذا دليلنا الظاهر الذي نستدل به على وجوب الترتيب ثم إ ن ن ا نستدل أ ي ض ا ب أ ث ر ابن عمر الذي رواه مالك في ا ل م و ط ة وهو إ ن كان موقوفا على ابن عمر لكن ليس يعلم له مخالف من ا ل ص ح ا ب ة وكفى بهذا بمثل هذا ح ج ة ثم نستدل أ ي ض ا ب م ر و س ش ي خ ا ن عن أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي إذا ليس فليصلي صلاة لها كفارة إلا ذلك إذا ذكرها كفارة ما و ج ه الاستدلال بهذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت ا ل ص ل ا ة ا ل م ن س ي ة هو وقت ذكرها متى ما ذكرها فذلك الوقت هو الوقت الذي يجب أ ن يصليها فيه فجعل الوقت ن ب ي عليه صلى الله س ل ل م ا و الحاضر وقتا ل ل ص ل ا ة ا ل م ن س ي ة ووقتا ل ل ص ل ا ة الحاضره ف إ ذ ا كان وقتا للصلتين ا فيجب أ ن ي ب د أ ب ا ل أ و ل ى منهما ولهذا نجب الترتيب ثم إ ن ن ا نستدل بالنظر أ ي ض ا ً النظر أ ي ض ا ً يوجب الترتيب وهو أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن الذي نسي الصلوات وجب ا عليه أ ن ي ص ل ي كل ص ل ا ة في وقتها وخطب بالظهر وخطب بالعصر وخطب إلى آخره ف ي ج بالماء ك ن واجباً ع ي يأتي ه أن بكل صلاة في فلما فهي ترتبت في ذمته ترتبت ع لم ى هذا الترتيب ل ف ا لم يؤدها وجب عليه قضاؤها على الوجه الذي ترتبت عليه في ذمته فلهذا لكل هذا نقول إن, ان الظاهره هو قول الجمهور فاذا كان الترتيب واجبا معنى هذا ان ذلك الذي يصلي مع الامام صلاه تذكر انه نسي صلاه قبلها فهو يجب عليه أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة ا ل ف ا ئ ت ة ويعيد ا ل ص ل ا ة التي ص ل ى ه ا مع إ م ا م ه وهذا هذا يسميه الفقهاء نسميه نحن من مساجين ا ل إ م ا م هذا مسجون هذا لماذا لا ل أ ن ه يصلي ص ل ا ة لن يعتد بها ولكنه لا يستطيع الانصراف منها فهو مسجون يتمها ثم يعيدها مساجد ا ل إ م ا م عندنا أنواع منه منها ما هو متفق المثاب ومنها عندنا هو عليه في صور مختلف فيها هل هو من مساجينه فلا يمكنه أ ن يسلم وينصرف أ و ليس من المساجين ف يمكنه أ ن يسلم وينصرف فمثلا هذا من ذكر فرضا في ف ر هذا مسجون من ذكر أ ن ه نسي ص ل ا ة الوتر وهو يصلي مع ا ل إ م ا م الصبح هذا ايضا من المساجين من دخل في الصلاه فكبر ولكنه لم ينو بها ت ت ك ب ي ر تلك لم ينوي ب ه ا ل إ ح ر ا م إ ن م ا نوى بها الركوع هذا أ ي ض ا من المساجين من قاقها في ا ل ص ل ا ة من ضحك في ا ل ص ل ا ة ولم يمكنه ا ل ت ر ك ل م يمكنه م ا ل غ ا د ر ة هذا من المساجين من نفخ في ا ل ص ل ا ة ط ب عمدا ا ع ع الإمام م أ و جهلا هذا من المساجين هذه ا ل ص و ر غ ي ر ه ا منها ما هو متفق عليه من ومختلف فيه قد نظم بعدها التتائي رحمه الله بقوله إ ذ ا ذ ك ر ا ل م أ م و ف ر د ا ب ف ر د ه مثل ذلك إ ذ ا ذ ك ر ا ل م أ م و ف ر د ا ب ف ر د ه أ و ا ل ويترى ا و ض ح ك فلا يقطع ا ل عمل ي ت م م ه في الكل خ ل ف ى ا ي م ا م ه و ي أ ت ي به و ي أ ت ي به في غير و ي ت ر بلا ك س ب خ ل ا ص ا ذكر المصلي أ ن ه نسي صلاه إ م ا ذكرها أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة التي بعدها أ و بعد أ ن صلى ف إ ن ه يجب عليه أ ن يصلي ا ل ص ل ا ة التي نسي يقدمها ثم يصلي بعدها ا ل ص ل ا ة ا ل ح ا ض ر ة وان خشيا وان خرج ا وقت ا ل ص ل ا ة ا ل ح ا ض ر ة في كل حال يقدم ا ل ص ل ا ة الفائته ثم يعقبها ب ا ل ص ل ا ة ا ل ح ا ض ر ة لماذا ل أ ن ل ا أ و ج ب ن ا الترتيب وان خرج ا وقت ا ل ص ل ا ة ا ل ح ا ض ر ة لا يبالي و إ ذ ا كان م أ م و م ا ف إ ن ه لا ينصرف ويستمر مع إ م ا م ه ثم يصلي الفائته ثم يعيد ا ل ص ل ا ة التي صلاها مع ا ل إ م ا م لكن هذا الذي نذكره إ ذ ا كانت ا ل ف و ا ئ ت ق ل ي ل ة أ م ا إ ذ ا كانت ك ث ي ر ة فحينئذ يقدم الصلاه ا ل ح ا ض ر ة و أ ن ت م تذكرون لما قلت لكم إ ن الجمهور في ا ل ج م ل ة يوجبون الترتيب إ ن م ا عنيت الخلاف هنا هنا يخالفون ا ل ح ن ا ب ل ة من الذين يقولون بوجوب الترتيب ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ف ي ة و ا ل ح ن ا ب ل ة ام إ ذ ا كانت الفوائد قليله لا خلاف بيننا أ ن ه يجب القضاء مرتبه ي ب د أ ب ا ل أ و ل وهكذا أ م ا إ ذ ا كانت الفوائد ك ث ي ر ة فنحن و ا ل ح ن ف ي ة نقول ي ب د أ ب ا ل ح ا ض ر ة ثم يصلي الفوائد والحنابله يقولون يرتب تختلف اذا الفتوى إ كانت الفوائد ق ل ي ل ة يرتب إ ذ ا كانت كثيره لا وارتبي اليسير مع حاضرتي ما هو اليسير ما هو هذا و ه القليل إ ذ ا كان المنسي ص ل ا ة و ا ح د ة أ و صلاتين أ و ثلاث صلوات أ و أ ر ب ع ة صلوات وفي قول أ ي ض ا في المذهب أ و خمس صلوات فوق الخمس هذا لا خلاف عندنا ولان ع د الحنفيه أ ن ه أ ك ث ر أ ن ه كثير ف ي ب د أ ب ا ل ح ا ض ر ة لكن دونها ه و و ر ت ب اليسير مع حاضرتي ك أ ر ب ع ي ن و ا ل ب ش ر خ ت ا ر قول ب أ ن ه ا أربع ورتب ا ل ف و ا ئ ت ي س ت أ ن س و ا للقول ب ا ل أ ر ب ع حديث ابن مسعود وحديث أ ب ي سعيد ف إ ن ا ل ف ا ئ ت الذي ف ا ت النبي صلى الله عليه وسلم فيه أ ر ب ع صلوات الظهر العصر المغيب العشاء لكن هذا ي س ت أ ن س به ولا ولا ولا ولا يحتج به احتجاجا وبعضهم زاد دليل نظريا هو أ ي ض ا من باب ا ل ا س ت ئ ن ا س لا غيره وقال قال وجوب الترتيب في الصلوات مقيس على وجوب الترتيب في الركعات و أ ك ث ر الركعات أ ر ب ع ه قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد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 إ ن شئت عن يمينك و إ ن شئت عن يسارك قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد القاضي ا ل أ ن ص ا ر ي توفى س ن ة ث ل ا ث ي ن واربعين و م ا ئ ة عن ن بن بن محمد يحيى ح ب ا عن محمد بن يحيى بن حبان, عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني المدني ا ا ل ت ب عن ي الثقة توفى س ة تقدمت لنا ترجمته نعم عن عمه ن واسع بن حبان بن منقذ المازني ا ل أ ن ص ا ر ي التابعي ا ل ث ق ة قيل هو صحابي و ق ل ضعيف قال عدوي هو صحابي شهد ا ب ي ع ة الرضوان و ا ل م شاهد بعدها مع أ خ ي ه وقتل يوم ا ل ح ر ه لكن قال ابن حجر هذا غير الراوي ف إ ن هذا الراويه الراويه مشهور في التابعين وحبان هذه حبان يصلح فيها الصرف ويصلح فيها المنع من الصرف اذا كان اشتقاقها من الحبن وهو داء في البطن ع ا ف ن ا الله و إ ي ا ك م فتكون حينئذ م ن ص ر ف ة ل أ ن أ و لا ع ل ة لها حينئذ تمنع من الصرف و إ ذ ا كان اشتقاقها من الحب يقال تقول العرب فلان يتحبب إ ل ى الناس فهو متحبب وحبان إ ذ ا كان اشتقاقها من الحب فحينئذ تكون م ن و ع ة من الصرف لماذا ل ل ع ا ل م ي ة و ز ي ر ة الالف والنون ف إ ذ ا صرفت تقول عن عمي واسعي ابني حبان و إ ذ ا منعت تقول واسعي ابني حبان والوجهان جائزه、مم. انه قال كنت اصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره الى جدار القبله أ ن ه في قبلتي ه و س ع ا لا لماذا لا؟ ل أ ن ه سيقول هو بعد ذلك فانصرفت إ ل ي ه من شق ا ل أ ي س ر ولو كان أ م ا م ه ل ما قال فانصرفت إ ل ي ه ل أ ن ه إ ذ ا صرف إ ل ي ه من شق ا ل أ ي س ر م ع ن ا هبا ذ ه يسرع والذي هو امام في قبله لا, لا, لا ي ص ف ب أ ن ه انصرف عنه عن شق ا ل أ ي س ر وقد تقدم لنا أ ن ه يكره للمصلي أن أ يصلي م ان م أ يستقبل في صلاته إ ن س ا ن ا او ح ل ق ة علم ي ن أ و م ر آ ة أ و نحو ذلك مما يشغله و الحضور و ش ش عليه الصلاة في ي عن الحضور فيها قد عبد الرزاق في مصنفه عن هلال بن يساف قال روى رأى عمر رجلا عبد عن بن الخطاب هلال يساف يصلي في مصنفه و آ خ ا ر ا يستقبله فضرب هذا ب ا ل د ر ة الذي يصلي ضربه ب ا ل د ر ة وقال أ ت ص ل ي وهذا يستقبلك ثم ضرب ا ل آ خ ر ب ا ل د ر ة وقال أ, أ, أ, أ ت س ت ق ب ل هذا وهو يصلي لكن ا ل أ ث ا ر منقطعه عن عمه واسع بن حبان أ ن ه قال كنت أ ص ل ي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إ ل ى جدار ا ل ق ب ل ة فلما قضيت ص ل ا ة صرفت إ ل ي ه من قبل شق ا ل أ ي س ر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك ه ذ ان اختبار قال عبد الله عبد ب عمر ما منعك ما أن تنصرف عن امتحان ي م ي ن ر ف فتوى عن اليمين رواية ألي ألي عالمين اتفاقاً ألي ألي ألي سنة قال فقلت ر أ ي ت ك فانصرفت إ ل ي ك لا ل ر و ا ي ة ولا لشيء إ ن م ا ت ق د رايتك ر أ فانصرفت إ ل ي ك وسيقول له أ ص ب ت قال عبد الله ف إ ن ك قد أ ص ب ت إ ن ك قد أ ص ب ت إ ن ك دل على التكيد قد دلع التحقيق إ ذ ا دخلت على الماضي هذا يبين لكم انشراح ابن عمر بفعل هذا المنصرف عن يساره لماذا ل أ ن ه قيل سمع ا بن عمر قولا بان المصلي لا بد أ ن ينصرف عن يمينه ولا ينصرف إ ل ا عن يمينه ف أ ع ج ب ه هذا الذي انصرف عن يساره ل أ ن ه لم يفعل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه انصرف عن يساره و أ ن ه انصرف عن يمينه